117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. أتى أمر الله فلا تستعجلوه 119. سبحانه وتعالى عما يشركون 110. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزل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 117. خَلَقَهَا خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 118. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 119. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا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 وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 117. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون 118. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 119. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 110. وألقى في الأرض رغاسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم 119. وبالنجم هم يهتدون 110. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 111. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 112. والله يعلم ما تسرون وما 119. والذين مِن من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 110. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 111. إلهكم إله واحد 114. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 116. إنه لا يحب المستكبرين 117. وإذا قيل لهم ماذا 117. قالوا أساطير الأولين 118. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما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 119. قال القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم 110. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم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 فادخلوا أذواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين